بسم الله الرحمن الرحيم وان نرج اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي من وحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى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 111. عند صدرة المنتهى 112. عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى 115. لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسنة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبا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 أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا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 116. وإن جزاه وَأَنَّ الأوفى رَبِّكَ وأن وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ 118. وَأَنَّهُ هو أَمَاتَ وأبكى وَأَنَّهُ خَلَقَ هو الذَّكَرَ وأحيا مِنْ وأنه إِذَا الزوجين وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ من قَبْلُ إِنَّهُمْ 116. وإنهم كانوهم أظلم وأطغى 117. والمؤتفك دأهوى 118. فغشاها ما غشا 119. فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى 111. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة